سخرها عليهم سبعة وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرع فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجا فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالمُؤْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا 129. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 120. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحدة هي والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ الثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه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 ما اغما عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم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 ولو تقول علينا بعض الأقوال، لا أخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين؟